دننگاو دغیرت ود میسال نارس جرأت او شجاعت لرودار دایون ویریگو عزم او همت لرو با خيون ماتیگو بی ساری مات کی نک زواپونارا سردي یاڑو ناد عظمت او تاریخو نارا سردی دنگو تا بیرت ور مثالو نارا سردی یاڑو ناد عظمت او تاریخو نارا سردی یاڑو ناد فصلے صلیم قران دے تری عالیو نگیالیو کٹنی دل یلو نا کتابو نرا سردی ویالو نا عظمت او تارخو نرا دا غیرت لڑ مثالو و د عظمت تاریخو نراسر دی دنن گاو د وایرات د عظمت تاریخو نراسر رغبت لي ارياديل رسات بتم قدمنا ميلاني والوليل القويم قيامنا باتن قوسم انقلاب نار سردي يعدنا عظمه تاريخنا سردي دنن قد ويعلون هذا عزمة و تاريخنا راسردي ويعلون هذا عزمة سردي تاريخنا راسردي جرقو دا عدالتك دا عدالت إنصاف مفايسليدي والأرض بل تريد يزمون وريحو سليدي حكمنا قضاوت استعزادنا راسردي يعرف <تصفيق> أذا عزمته وتاريخنا راسردي دنا جود غيرته المسألة راسردي يعرف أذا عزمته د دوست سر ملگریو اتلی سر دښمن باندز مریانو اتل انده هر میدانیو د دوست سر ملگریو اتلی سرکخانیو دښمن باندز مریانو اتل انده هر میدانیو وګړي عالم ملت نراسر دی ويعرون هذا عزمة وتاريخ نارا سردي وقريعا له وَأَعْرُوْنَ عَدَاءً عَزْمَةً وَتَارِيخُنَّ رَاسِرَدِيَّ وَأَعْرُوْنَ عَدَاءً عَزْمَةً وَتَارِيخُنَّ رَاسِرَدِيَّ وَأَعْرُوْنَ عَدَاءً عَزْمَةً وَتَارِيخُنَّ رَاسِرَدِيَّ وَأَعْرُوْنَ عَدَاءً